ي ل ي رماك الغرام فتش ا على ا ربابه واسال عن البيت وروح خبط على بابه و إ ن خانك الصبر خلي ا ل خ ب لصحابه مثل سمعناه من ピリ辛やれ、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピ <تصفيق> <تصفيق> ميلي عدد جنب ميلي مين في البلد ج ت ي د 「ミリミリミリ」<音楽><音楽>